غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أنف تلك آيات الكتاب وقرآن الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يا كنوا ويتمتعوا ويلههم لمل, لمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجله وما يستخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون لو ما بالملائكة, لما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضيين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شيع وَلِينَ وَمَا يَاتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 لقالوا إنما سكرت بصارنا بل نحن قوم مسحون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ولن ضمددناها وألقينا فيها رواسي وأبتنا فيها وأبتنا فيها من كل شيء إما وجعلنا لكم فيها معيش وملستم له برزق ما شيء إلا إذا نُخزاه إله، وما ننزله إلا بقدر مألوم، وأرسلنا الرياح لواحف فأزلنا من السماء ماء فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّمَا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستخفين وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ولقد خلقنا سَالَ مِنْ صرصال مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَ نَخْلَطَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ نار الْسَّمُونِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ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 مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللأنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من إلى يوم الوقت المعلوم على رب بما أغوين لئو زينن لهم في الأرض لئو لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين على هذا صراخ مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لم أؤعدهم أجمعين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 اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجنون قالوا لا توجل نبشرك بغلام اليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانقين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خفظكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط إنا لمندوهم قدرنا إنها لمن الظامرين فلما جاء آل المرسلون قال إنكم قوم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تمرون وقضينا إليه ذلك لمر أن دابرها ذابر هؤلاء ما أقوم مصبحين، وجاء جاء أهل المدينة يستبشرون على إنها هؤلاء ضيف فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخذون، آلوا أولي. عن الآلمين قال أو هؤلاء بناتي إن كنتم فائلين لأمرك لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأنقرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّهَا لبسبيل مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ لَيْكَةٍ ظَالِمِينَ فانتقمنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اللَّهُ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 فاصبح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق الأليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متأنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم كانوا يعملون فاصبح بما تمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إله الآخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الصادقين وأعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الله. أكبر